عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق و ا ل إ ث م ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن و ا ب ص ة بن معبد قال أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت ت س أ ل عن البر و ا ل إ ث م قلت نعم قال استفت قلبك البر م ط م ا ن ت إ ل ي ه النفس واطمان إ ل ي ه القلب و ا ل إ ث م ما حاك في النفس وتردد في الصدر و إ ن أ ف ت ا ك الناس و أ ف ت و ك قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رويناه في مسندي ا ل إ م ا م ي ن أ ح م د والدارمي ب إ س ن ا د حسن أ م ا حديث النواس بن سمعان فخرجه نفير تفرد بتخريج رواية الرحمن جبير الرحمن أبيه وأبوه مسلم من معاوية ومعاوية حديثهم النواس صالح بن عن بن بن عن عن وعبد عبد مسلم دون اتيت ل الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن الزبير السلام الله قال ب وابصة بن بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد خ فخرجه ا وأما حماد ر طريق مكرز ي حديث أحمد أ من عن عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا أ ر ي د أ ن لا أ د ع شيئا من البر و ا ل إ ث م إلا سألت عنه ف قال لي أ د ن يا وابصه فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته فقال يا وابصه اخبرك ما جئت ت س أ ل عنه أ و ت س أ ل ن ي قلت يا رسول الله أ خ ب ر ن ي قال جئت ت س أ ل ن ي عن البر و ا ل إ ث م قلت نعم فجمع أ ص ا ب ع ه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول يا وابص استفت نفسك البر م ط م ا ن إ ل ي ه القلب واطمانت إ ل ي ه النفس و ا ل إ ث م ما هاك في القلب وتردد في الصدر و إ ن أ ف ت ا ك الناس و أ ف ت و ك وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى ل ل إ م ا م أ ح م د أ ن الزبير لم يسمعه من أ ي و ب قال وحدثني جلسائه وقد ر أ ي ت ه ففي إ س ن ا د هذا الحديث أ م ر ا ن يوجب كل منهما ضعفه أحدهما انقطاعه بين الزبير وأيوب أحاديث الدار انقطاعه فإنه رواه يسمعهم هذا قوم لم يسمعهم والثاني ضعف الزبير هذا قال الدار روى أحاديث مناكير الزبير والثاني الزبير قال القطني بين عن ضعف روى وضعفه ابن حبان ايضا لكنه سماه ايوب ا بن عبد السلام ف ا خ ط أ في اسمه وله طريق اخر عن و ا ب ص ة خرجه الامام احمد ايضا من روايه ة معاوية بن صالح عن أبي عبد ابن صالح ابي ل ل السلامي قال وابسة الحديث مختصرا ولفظه قال البر ولفظه له صدرك والاثم سمعت من فذكر صدرك شرح ما حاك في صدرك في وخرجه إ ن عنه الناس بن المديني أفتاك والسلمي هذا قال علي بن المديني هو مجهول و البزار والطبراني وعندهما أ ب و عبد الله ا ل أ س د ي وقال البزار لا نعلم أ ح د ا سماه كذا قال وقد سمي في بعض الروايات محمدا قال عبد الغني بن سعيد الحافظ لو قال قائل الغني الحافظ لو عبد سعيد بن إ ن ه محمد بن سعيد المصلوب لما دفعت ذلك والمصلوب هذا صلبه المنصور في ا ل ز ن د ق ة وهو مشهور بالكذب والوضع ولكنه لم يدرك وابصة والله أعلم وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة يدرك روي جيدة وقد طرقه وابصة وجوه وبعض هذا عن فخرجه الامام احمد وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن ابي ا م ا م ة قال قال رجل يا رسول الله ما الاثم قال اذا حاك في صدرك شيء فدعه وهذا اسناد جيد على شرط مسلم فانه خرج حديث يحيى بن أ ب ي كثير عن زيد بن سلام و أ ث ب ت أ ح م د سماعه منه و إ ن أ ن ك ر ه ابن معين وخرج رواية يقول رسول الخشني أخبرني زبر الإمام الله العلاء قال أبا يا الله مسلم سعلبة قلت أحمد من رواية عبد الله بن العلاء بن زبر سمعت مسلم بن مشكم عبد بن بن بن سمعت أبا سعلبة الخشني يقول قلت يا رسول الله أخبرني م البر ي ح لي يحرم وما ما سكنت إ ل ي ه النفس و ا ط م أ ن إ ل ي ه القلب و ا ل إ ث م ما لم تسكن إ ل ي ه النفس ولم ي ط م أ ن إ ل ي ه القلب و إ ن أ ف ت ا ك المفتون وهذا أ ي ض ا اسناد جيد وعبد الله بن العلاء بن زبر ث ق ة مشهور وخرجه البخاري ومسلم بن م ش ك م ة ث ق ة مشهور أ ي ض ا و أ خ ر ج الطبراني وغيره ب إ س ن ا د ضعيف من حديث و ا ث ل ة بن ا ل أ س ق ع قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أ ف ت ن ي عن أ م ر لا أ س أ ل عنه أ ح د ا بعدك قال استفت نفسك قلت كيف لي بذاك قال تدع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك وان افتاك المفتون قلت وكيف لي بذاك قال تضع يدك على قلبك فان الفؤاد يسكن للحلال ولا يسكن للحرام ويروى نحوه من بإسناد ابن عن بن حديث حبيب يزيد أبي هريرة بإسناد ضعيف أيضا وروا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي وروا أ ن سويد بن خيس أ خ ب ر ه عن عبد الرحمن بن م ع ا و ي ة أ ن رجلا س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يحل لي مما يحرم علي وردد عليه ثلاث مرار كل ذلك يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أ ي ن السائل فقال أ ن ا ذ ا يا رسول الله فقال ب أ ص ا ب ع ه ما أ ن ك ر قلبك فدعه خرجه أ ب و القاسم البغوي في معجمه وقال لا أ د ر ي عبد الرحمن بن م ع ا و ي ة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أ م لا ولا أ ع ل م له غير هذا الحديث قلت هو عبد الرحمن هو معاوية عبد بن ابن حديج جاء ن حديج م س وقد ب كتاب الزهد لابن المبارك وعبد تابعي ا الزهد الرحمن هذا في فحديثه مرسل مشهور و صح عن ابن مسعود انه قال الاسم حواز القلوب واحتج به الامام احمد ورواه عن جرير عن منصور عن محمد ا بن عبد الرحمن عن ابيه قال, قال عبدالله إ ي ا ك م وحزاز ا ل خ ل و ب وما حز في قلبك من شيء فدعه وقال أ ب و الدرداء الخير في ط م أ ن ي ن ة والشر في ر ي ب ة وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع أ ن ه قيل له أ ر أ ي ت شيئا يحيك في صدورنا لا ندري أ حلال هو أ م حرام فقال إ ي ا ك م والحكاكات ف إ ن ه ن ا ل إ ث م والحز والحك متقاربان في المعنى والمراد ما أ ث ر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا و ك ر ا ه ا فهذه ا ل أ ح ا د ي ث اشتملت على تفسير البر و ا ل إ ث م وبعضها في تفسير الحلال والحرام فحديث النواس بن سمعان فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه البر بحسن الخلق وفسره في حديث و ا ب ص ة وغيره ب م ط م ا ن إ ل ي ه القلب والنفس كما فسر الحلال بذلك في حديث أ ب ي ثعلبه و إ ن م ا اختلف تفسيره للبر ل أ ن البر يطلق باعتبارين معينين أحدهما باعتبار م ع ا م ل ة الخلق ب ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م وربما خص ب ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الوالدين فيقال بر الوالدين وقد ي ط ل كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما على إلى ق و صنف ابن المبارك كتابا سماه كتاب البر والصلة وكذلك في صحيح البخاري وجامع الترمذي كتاب البر وكذلك والصلة صحيح في ويتضمن هذا الكتاب ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الخلق عموما ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهما وفي حديث بهز بن حكيم عن أ ب ي ه عن جده أ ن ه قال يا رسول الله من أ ب ر قال أ م ك قال ثم من قال ثم اباك قال ثم من قال ثم ا ل أ ق ر ب ف ا ل أ ق ر ب ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة وفي المسند أ ن ه صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج فقال اطعام الطعام و إ ف ش ا ء السلام وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى وطيب الكلام وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول البر ل يقول ل ه عنهما ا شيء هين وجه طليق وكلام لين و إ ذ ا قرن البر بالتقوى كما في قوله عز وجل و تعاونوا على البر والتقوى فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان بفعل ولا تعاونوا وبالتقوى وقوله اجتناب المحرمات ل ل ا ا ت و على الاثم والعدوان ق د يراد بالاثم المعاصي وبالعدوان ظلم الخلق وقد يراد بالاثم ما هو محرم في نفسه كالزنى والسرقة وشرب ا ل س ر ق ة و الخمر وبالعدوان تجاوز ما أ ذ ن فيه إ ل ى ما نهي عنه مما جنسه م أ ذ و ن فيه كقتل من أ ب ي ح قتله في ا ل ح د ولكن د ونحو ذ و ا ل م ع ى البر ث ا ا ن من معنى ي ل أن يراد به فعل ج من ي ع الطاعات الظاهرة ا ا ل ط و ب ة كقوله ت ع امن ل ولكن البر ى آمن بالله واليوم ا ل آ خ ر و ا ل م ل ا ئ ك ة والكتاب والنبيين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 هم المتقون وقد أ ل ل ئ ك هم م ا ت و و ن ق روي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الايمان فتلا هذه ا المعنى يدخل ف الايه ع ا الباطنة ا ت ل ك إ م ا بالله ن و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة والوفاء بالعهد والصبر على ا ل أ ق د ا ر كالمرض والفقر وعلى الطاعات كالصبر عند لقاء العدو وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس الخلق قد التخلق بأخلاق حديث يراد النبي عليه في الشريع كلها لأن حسن الله شاملا الخصال به صلى لهذه و ا ل ت أ د ب باداب الله التي أ د ب بها عباده في كتابه كما قال تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن ك لعلى خلق عظيم وقالت ع ا ئ ش ة كان خلقه صلى الله عليه وسلم ا ل ق ر آ ن يعني أ ن ه ي ت أ د ب بادابه فيفعل أ و ا م ر ه ويجتنب نواهيه فصار العمل ب ا ل ق ر آ ن له خلقا ك ا ل ج ب ل ة و ا ل ط ب ي ع ة لا يفارقه وهذا أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق و أ ش ر ف ه ا و أ ج م ل ه ا وقد قيل إ ن الدين كله خلق و أ م ا في حديث وابصه فقال البر م ط م ا ن إ ل ي ه القلب واطمانت إ ل ي ه النفس وفي رواية من شرح إليه الصدر وفسر الحلال ص د ر وفسر ا ل بنحو ذلك في حديث أ ب ي ث ع ل ب ة وغيره وهذا يدل على أ ن الله فطر عباده على م ع ر ف ة الحق والسكون إ ل ي ه وقبوله وركز في الطباع م ح ب ة ذلك والنفور عن ضده وقد يدخل هذا في قوله يدخل في حديث في في عياض هذا حمار بن إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين فأتتهم الشياطين عن دينهم عبادي عليهم خلقت فاجتالتهم أحللت لهم فأتتهم فحرمت ما وقوله أ أن أنزل م م ما لم ر يشركوا ت ه به سلطانا بي و كل مولود يولد على ا ل ف ط ر ة ف أ ب و ا ه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج ا ل ب ه ي م ة ب ه ي م ة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء قال أ ب و ه ر ي ر ة ا ق ر أ و ا إ ن شئتم ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولهذا سمى الله ما أ م ر به معروفا وما نهى عنه منكرا فقال إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ل ل ق ر ب ى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقال في ص ف ة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث و أ خ ب ر أ ن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره ف ا ل قال ل ب ذ ي ي دخله ل نور ا إ معاذ ا وانشرح ن وانفسح يسكن للحق ويطمئن به ويقبله وينفر ويقبله للحق به به ن ل ل ولا يقبله قال ب ا ا ط ويكرهه م ع بن جبل أ ح ذ ر ك م ز ي غ ة الحكيم ف إ ن الشيطان قد يقول ك ل م ة الضلاله على لسان الحكيم وقد يقول المنافق ك ل م ة الحق فقيل لمعاذ ما يدريني أ ن الحكيم قد يقول ك ل م ة ا ل ض ل ا ل و أ ن المنافق يقول ك ل م ة الحق قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه ف إ ن ه لعله أن يراجع وتلقى الحق وتلقى إ ذ ا سمعته ف إ ن على الحق نورا خرجه أ ب و داود وفي ر و ا ي ة له قال بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أ ر ا د بهذه الكلمه ة فهذا يعرف فيقبله أمرهما عليه الذي الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير بل يعرف الحق بالنور يدل يلتبس على على بل ل أن ق ب وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آ خ ر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أ ن ت م ولا آ ب ا ؤ ك م فاياكم و إ ي ا ه م يعني أ ن ه م ي أ ت و ن بما تستنكره قلوب المؤمنين ولا تعرفه وفي قوله أ ن ت م ولا آ ب ا ؤ ك م إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ما استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق و أ ن ما أ ح د ث بعد ذلك مما يستنكر فلا خير فيه فلا فدل حديث وابسط وما في معناه على الرجوع إ ل ى القلوب عند الاشتباه فما إ ل ي ه سكن القلب و ا ن ش ر ح إ ل ي ه الصدر فهو البر والحلال وما كان خلاف ذلك فهو ا ل إ ث م والحرام وقوله في حديث النواس ما حاك في الصدر وكرهت الإثم الصدر يطلع عليه الناس في في حديث حاك ما إشارة أن إلى أن ا ل إ ث م ما أ ث ر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه وهذا أ ع ل ى مراتب م ع ر ف ة ا ل إ ث م عند الاشتباه وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله على وهو وغير ومن هذا المعنى قول ابن مسعود ما ر آ ه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما ر آ ه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح وقوله في حديث و ا ب ص ة و أ ب ي ثعلبه ة وإن أفتاك المفتون فهو وإن الإنسان إثم يعني أن أفتاك أفتاه في ما حاك ي صدر ر غ ب أ ن ه ليس ب إ ث م فهذه م ر ت ب ة ث ا ن ي ة وهو أ ن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره وقد جعله أ ي ض ا إ ث م ا وهذا إ ن م ا يكون إ ذ ا كان صاحبه ممن شرح صدره ب ا ل إ ي م ا ن وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أ و ميل إ ل ى هوى من غير دليل شرعي ف أ م ا ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إ ل ي ه و إ ن لم ينشرح له صدره وهذا كالرخص ا ل ش ر ع ي ة مثل الفطر في السفر والمرض وقصر ا ل ص ل ا ة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال فهذا لا عبرة به وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أ ح ي ا ن ا ي أ م ر أ ص ح ا ب ه بما لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من فعله فيغضب من ذلك كما أ م ر ه م بفسخ الحج إ ل ى ا ل ع م ر ة فكرهه من كرهه منهم وكما أ م ر ه م بنحر هديهم والتحلل من ع م ر ة ا ل ح د ي ب ي ة فكرهوه وكرهوا مقاضته لقريش على أ ن يرجع من عامه وعلى أ ن من أ ت ا ه منهم يرده إ ل ي ه م وفي ا ل ج م ل ة فما ورد النص به فليس للمؤمن إ ل ا طاعه ة ا ل ل ورسوله ك م الله ق ا ت ع ا ى قضى وما ولا لمؤمن مؤمنة كان إذا ا ل ل ورسوله أمراً أ ن يكون لهم الخيره من أ م ر ه م وينبغي أ ن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا ف إ ن ما شرعه الله ورسوله يجب ا ل إ ي م ا ن والرضا به والتسليم له كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وأما ما ليس فاذا ي ه نص من ل ل ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة ه عما من يقتدى ف إ وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه ب ا ل إ ي م ا ن المنشرح صدره بنور ا ل م ع ر ف ة واليقين منه شيء وحك في صدره ش ب ه ة م و ج و د ة ولم يجد من يفتي فيه ب ا ل ر خ ص ة إ ل ا من يخبر عن ر أ ي ه وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في أفتاه المفتون صدره هؤلاء هذا المؤمن وإن نص ما الإمام قال المروزي يرجع على إلى مثل أحمد حك وقد في كتاب الورع قلت ل أ ب ي عبد الله إ ن ا ل ق ط ي ع ة أ ر ف ق بي من سائر ا ل أ س و ا ق وقد وقع في قلبي من أ م ر ه ا شيء فقال أ م ر ه ا أ م ر قذر متلوث قلت فتكره العمل فيها قال دع ذا عنك إ ن كان لا يقع في قلبك شيء قلت قال د وقع في قلبي منها قال, قال ابن مسعود الاسم حواز القلوب قلت انما هذا على ا ل م ش ا و ر ة قال اي شيء يقع في قلبك قلت قد اضطرب علي قلبي قال الاسم حواز القلوب وقد سبق في شرح حديث النعمان بن بشير في شرح النعمان الحلال بين وشرح ا ا ل ح ر م بين وفي شرح حديث الحسن بن علي دع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك وشرح حديث إ ذ ا لم تستحي فاصنع ما شئت شيء الشافعية يتعلق بتفسير هذه الأحاديث المذكورة هاهنا. وقد ذكر طوائف من فقهاء الشافعية والحنفية المتكلمين في فقهاء المذكورة أصول الفقه وقد طوائف ذكر هذه هاهنا من م س أ ل ة ا ل إ ل ه ا م هل هو ح ج ة أ م لا و ذ ك ر فيه اختلافا بينهم وذكر ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب ن ا أ ن الكشف ليس بطريق ل ل أ ح ك ا م و أ خ ذ ه القاضي أ ب و يعلى من كلام أ ح م د في ذم المتكلمين في الوساوس والخطرات وخالفهم ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب ن ا في ذلك ذ ك وقد ر ن ا نص أ ح م د ها هنا بالرجوع إ ل ى ح و ا ز القلوب و إ ن م ا ذم أ ح م د وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفيه ة حيث كان ك ا ل م م مجرد رأي وذوق كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من في في يستند دليل شرعي رأي ينكر الرأي غير دليل شرعي ذلك وذوق لا إلى بل إلى الحلال كان ف أ م ا الرجوع إ ل ى ا ل أ م و ر المشتبهه إ ل ى ح و ا ز القلوب فقد دلت عليه النصوص ا ل ن ب و ي ة و ف ت ا ة و ا ل ص ح ا ب ة فكيف ينكره ا ل إ م ا م أ ح م د بعد ذلك لا سيما وقد نص على الرجوع إليه موافقة لهم وقد سبق حديث إن الصدق والكذب ريبة فالصدق يتميز من الكذب بسكون القلب سيما موافقة سبق بسكون حديث طمأنينة ريبة يتميز إليه من ومعرفته وقد وقد نص إن وبنفوره عن الكذب و إ ن ك ا ر ه كما قال الربيع بن خ ث ي م إ ن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه و ظ ل م ة ك ظ ل م ة الليل تنكره وخرج سويد وأبي رسول وسلم ربيعة الإمام الملك الله الله قال صلى عليه أحمد من حميد أبي أسيد أن حديث عبد سعيد عن بن بن عن إ ذ ا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أ ش ع ا ر ك م و أ ب ش ا ر ك م وترون أ ن ه منكم قريب ف أ ن ا أ و ل ا ك م به و إ ذ ا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أ ش ع ا ر ك م و أ ب ش ا ر ك م وترون أ ن ه منكم بعيد ف أ ن ا أ ب ع د ك م منه و إ س ن ا د ه قد قيل إ ن ه على شرط مسلم ل أ ن ه خرج بهذا الإسناد بعينه ه ذ ا الإسناد ب حديثا لكن هذا الحديث معلول ف إ ن ه رواه بكير بن ا ل أ ش ج عن عبد الملك بن سعيد عن عباس بن سهل عن أ ب ي بن كعب من آدم بن قوله قال البخاري وهو أصح وروا البخاري يحيى أصح عن ابن أ ب ي ذئب عن سعيد المقبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به ف إ ن ي اقول ما يعرف ولا ينكر وإذا حدستم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه تصدقوا حديثا فلا حدستم عني به فاني لا أ ق و ل ما ينكر ولا يعرف وهذا الحديث معلول أ ي ض ا وقد اختلف في إ س ن ا د ه على ابن أ ب ي ذئب ورواه الحفاظ عنه عن سعيد مرسلا والمرسل أصح عند أئمة الحفاظ منهم ابن معين والبخاري وأبو وابن وقال الحفاظ ابن حاتم الرازي أئمة منهم معين خزيمة أصح عند ما ر أ ي ت أ ح د ا من علماء الحديث يثبت وصله و إ ن م ا تحمل مثل هذه ا ل أ ح ا د ي ث على تقدير صحتها على م ع ر ف ة أ ئ م ة الحديث الجهابذه النقاد الذين كثرت ر ت م م س م ل ل ك ا م ا ل ن ب ي عليه غيره الأحاديث صلى الله عليه وسلم وكلام غيره ولحال رواة و ن ق ل ة ا ل أ خ ب ا ر ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم ف إ ن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته كما وكل بمعرفة ومشوبها معرفة من الصيرفي الحاذق النقود جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها والجوهري الحاذق الجوهر بانتقاد الجواهر يختص في هؤلاء لا يمكن أ ن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليلا لغيره وايه ذلك أ ن ه يعرض الحديث الواحد على ج م ا ع ة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطاه وقد م ت ح ن ذ ذلك ا حاتم الأمر منهم مرة زمن غير في أبي وأبي زرعة فوجد على ف قال الاعمش س ئ ل ل أشهد أن هذا ا ل إلهام قال ل ا م أ ع كان إ ب ر ا ه ي م النخعي صيرفيا في الحديث كنت أ س م ع من الرجال ف أ ع ر ض عليه ما سمعته وقال عمرو بن قيس وقال ا ل أ و ز ع ي ك ن انك س م ع فنعرضه على الحديث أصحابنا م الدرفم فما وما ا الزائف الصيارفة عرفوا أخذنا وما أنكروا نعرض على تقول ر ك ن ا و ي مهدي ل لعبد الرحمن بن مهدي إنك ت ق للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت فعن من تقول ذلك فقال أ ر أ ي ت لو أ ت ي ت الناقد ف أ ر ي ت ه دراهمك فقال هذا جيد و ه ذ اكنت بهرج أ ت س أ ل ه عن من ذلك أ و كنت تسلم ا ل أ م ر إليه ق اليه لا بل كنت أسلم الأمر ل كنت إ قال فهذا ذ ك لا ك لطول ل ل والمناظرة والخبر م ج ا س ة به وقد روي نحو هذا المعنى عن ا ل إ م ا م أ ح م د أ ي ض ا و أ ن ه قيل له يا أ ب ا عبد الله تقول هذا الحديث منكر فكيف علمت ولم تكتب الحديث كله قال مثلنا كمثل ناقد العين لم يعلم العين العين كلها الدينار ناقد أنه وأنه وإذا تقع وقع بيده بيده جيد وأنه رديء وقال ابو ن مهدي معرفة إلهام الحديث ق ا إنكارون ا ل ل حاتم د عند ي ث ل ل وقال ج ه كهانة ا أبو ح الرازي مثل م ع ر ف ة الحديث كمثل فص ثمنه م ئ ة دينار و آ خ ر مثله على لونه ثمنه ع ش ر ة دراهم قال وكما لا ي ت ه ي أ للناقد أ ن يخبر بسبب نقده فكذلك نحن رزقنا علما لا ي ت ه ي أ لنا أ ن نخبر كيف علمنا ب أ ن هذا حديث كذب و أ ن هذا حديث منكر إ ل الا بما ا نعرفه ق وتعرف جودة ل د ي ن ا ر بما ا ا ا ل إلى تخلف ل ق ي غيره في س فإن عنه ح ر ة و ل علم ص ف ا ء أ ن ه مغشوش و ي ع ل ل م جنس ج ا و ه ر بالقياس إلى ي غ ر ه ف إ ن خالفه في ا ل م ا ئ ي ة و ا ل ص ل ا ب ة علم أ ن ه زجاج ويعلم ص ح ة الحديث ب ع د ا ل ة ناقليه وان أ ن يكون ك ل م مثله ا يصلح أ يكون كلاما نبوة ويعرف وإنكاره بتفرد من بتفرد بروايته والله أعلم وبكل ويعرف والله ويقوم عدالته أعلم سقمه لم حال تصح فالجهابذه النقاد العارفون بعلل الحديث أ ف ر ا د قليل من أ ه ل الحديث جدا و أ و ل من اشتهر بالكلام في نقد الحديث مثل البخاري و أ ب ي داود و أ ب ي ز ر ع ة و أ ب ي حاتم وكان أ ب و ز ر ع ة في زمانه يقول قل من يفهم هذا وما أعزه إ ذ اعزه د ف ت تجد مات هذا هذا واحد أو اثنين فما ولما عن من تجد من يحسن أو أبو أقل ر ع ة قال أبو حاتم أبو ذ ب اذا ل ذ ي يحسن كان ه يعني أ ب ا ز ر ع ة ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا وقيل له بعد موت أ ب ي ز ر ع ة تعرف اليوم أ ح د ا يعرف هذا قال لا وجاء بعد هؤلاء ج م ا ع ة منهم النسائي والعقيلي وابن عدي والدار قطني و ق ل م ن جاء بعدهم ممن هو بارع في معرفة ذلك حتى قال أ ب و الفرج بن الجوزي في أ و ل كتابه الموضوعات قد قل من يفهم هذا بل عدب